كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فدا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الله ينصركم ويثبت قدمكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحلا طاعمالهم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 ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له وكأي من قرية هي شد قوتا من قريتك التي أخرجت كأهلك لهم فلا نصر لهم أَفَمَا كَانَ عَلَى بَيْنِهِمْ مِرْوَبٌ كَمَا زُوِينَ لَهُمْ سُوءٌ هو ااهم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ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 يقولوا بهم واتبعوا أهوائهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتهمت قواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيه وَنَتَنْتَ فَانقَضَّتْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَن استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آلون سورة فإذا أُزِلَتْ سورةٌ مُحَكَّمَةٌ وَدُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ وَدُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ يرضون ينظرون إليك نظر الموسى عليه من الموت فأولى لهم فأولى لهم طاعة فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ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 ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كئهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرائيل فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاكر وسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا ه شيئا وسيحبط يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا ربه كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تَهِنُوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتكوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم هؤم هؤلاء تدعون لتفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإنت تولوا يستبد القوم